بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابعات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفا تسبعها الراجفا قلوب فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس قوى اذهب إلى وأهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فقشر فnada فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكالا بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم عرزت الجحيم لمين